وتبع عليكم من الكتاب وانغور لكم وعسى ان تكرهوا شيئا وهو خير لكم وَعَسَى أَن تَحِبُّوا شَيْئًا وَهُوَ شَرٌّ لَّكُمْ وَاللَّهُ يَعْلَمُ وَأَنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ يسألونك عن الشهر الحرام قتال فيه قل قتال فيه كبير وصد دُونَ سَبِيلِ ٱللَّهِ وَقِفْرٌ بِهِ وَٱلْمَسْجِدِ ٱلْحَرَامِ وَإِخْرَاجُ أَلِّي مِن وَأَكْبَرُ عِنْدَ ٱللَّهِ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 وَمَن يَوْمَ تَنَدَّى تَمِ قُمْ عَن دِينِهِ فَيَمُتْ وَهُوَ كَافِرٌ فَأُولَئِكَ حَبِطَتْ أَعْمَالُهُمْ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ أولائك حبطت أعمالهم في الدنيا والآخرة وأولى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 وَاللَّهُ غَفُورٌ رَّحِيمٌ يَسْأَلُونَكَ عَنِ الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ قُلْ فِيهِمَا إِثْمٌ كَبِيرٌ وَمَنَافِعُ لِلنَّاسِ وَإِثْمُهُمَا أَكْبَرُ مِن نَّفْعِهِمَا من சிஸ முயஸு மத فيقولوا قل العف كذا ينتوبين الله قول انكم مر الايات لعله